وَإِلَّا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَّاةِ وَمُبَشِّرٌ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره ليظهره على الدين كليه ولو كره يا أيها الذين آمنوا هل أدل على جارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجهلون في سبيل الله بأموالكم وأ فسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري